ان الذين ياتخذون بالله ورسله ويعريدون ان يفترقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ويرتدون ان يتخذوا بين ذلك سفيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرطوا بين أحد منهم أولئك سموا فيبتيهم أجورهم وكان الله رفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرة فأخذتهم الصارقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاكهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا وليغا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 لَكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي اللَّيْلِ مِنَ الْقِيَامِ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُطَهِّرُهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليك نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله ورتضوا به فسيدخلهم في رحمه من وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستحكون كبلله يفئكم في الذله بهم انهرت ليس له ولد وله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 يا ايها الذين امنوا امسوا بالعهود وجلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محن الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما تريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا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 ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ترمت عليكم الميتة والدر ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنصرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعَ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَحْسِرُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيْأَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ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 واتقوا الله إن الله سليع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين بوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات وَالْمُحصنَاتُ منِ المؤمننات والالْمُحصَناتُ مِن الذيينَقُودُ الكتَ مِْ قَلِكُمْ إذَا آتَجِتم نَأُلورَهُ مُحسِنينَ وَير مساافِين إ آتَهِتم نقلُلوهَهُ محُحسنِين وَي مساافِينَ وَلا متسِذ أأَخْان وَم يَكفُُ بِنإمَاهِ فقدحَ بطَنَ الهُو من الخاصِين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهوروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّتْ طَغَىٰ أَن يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ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 يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا نُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَادُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نصارى أخذنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة ولبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل التتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من التتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وتتاب مبين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 يُبَيِّنُ لَكُم مَّعَانِي فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَإِذْ قَالَهُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ مُعَذِّبٌ عَذَابًا نُّكْرًا وَمِنْ خَشْيَةِ أَن يَطْغَوْا فَقُلْتُ لَهُمْ كَمْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا۟ أَن تَقُولُوا۟ لَهُۥ طَاعَةً يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتمقربوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وَإِنَّا لنَّ دَخُلَغَا حَ يَخُلُوا مِنْهَا فَي يَخُلُوا مِنْهَا فَإِذاَاخِون قَادُولانِ مِن الَّينَ يَخَافونَ أَنَّ عَنَ الللهَّهُ عَلَيْهِ مَدُخُلُوا عَلَيْجِمُ الْ البابَ فَإِذا نَخَرْتُ موفَرَّكُمْ الون وَلَى اللهَّ فَتَكَّنُ إِ قُنتُ م قَالَ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا إِلَّا أَن تَأْتِيَنَا بِسُلْطَانٍ فَأْتِنَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَلِيَسْجُدُوا لِلَّهِ ۚ قَالَ وَمَن يُّسَجِّدُ لِمَن لَّا يَمْلِكُ لَهُ مَلَكُوتًا ۚ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 وَلَنَقَضِيَنَّ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا, أن يقتلوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابحثوا اليه الوسيله رجاءه في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا له ان لهم ما في الارض جميعا ويسلقوا منه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منكم يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَأَنْتُمْ مَاكِثُونَ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَتُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَحِيمٌ فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُمْ بُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَ طَرَبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَرَادُوا أَنْ يَنقَلِبُوا عَلَى عَقِبِهِمْ فَلَمَّا رَأَوا عَاقِبَتَهُمْ فَإِنْ جَاءُوكَ فَبِأَيِّ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 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِلْ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتدع أهواءهم واحذرهم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم غاكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذو دينكم هزوا ولعبا مِنَ الذين يودون كتابا من قبلكم والكفار اه ويا واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك لا يعقلون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 وَتَرَاهُمْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِ بِمَالِ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَمْنُون لَمَّا يَنْهَاهُمْ رَبُّهُمْ عَنِ الْإِثْمِ وَالْأَهْوَاءِ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِ أَمْوَالِ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَطَالَتِ الْيَمُورُ يَا اللَّهُ مَبْلُولَةٌ غُلَّتْ بِمَا قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وَلَا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طبيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدو ناغا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أبل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُوسَى وَالْأَنْبِيَاءَ كُلَّمَا جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقٌ كَذَّبُوا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 أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين إن أنصار لقد تفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 الله هو السميع العليم قل يا أبل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا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 كانوا لا يتناهون منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وَمَا أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا